قبلك وبالآخرة هم يوقلون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلهون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم عشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمن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 لَهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ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 ما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم اميون فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذَانِهِم من الصوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد الباط يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن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 فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار, فاتقوا النار والنار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من فمرت رزقا قالوا, قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أم بئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين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 قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكر نعمتي التي أنعمت عليكم وَأَنِّي فَاضَلْتُكُم عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّذِي لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ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 إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون ثم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 كانوا انفسهم يظلمون واذا قلنا ادخلوا هذه القريه فكنوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حط وقولوا حطتناغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي طيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا, على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون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 نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك, فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير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 وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُّوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ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 مَا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا قُلْ أَتَّخَذْتُم عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يخلف اللَّهُ عَهْدَهُ قُلْ أَتَّخَذْتُم عِندَ من الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئه وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فرقة منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالئثم والعدوان بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ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 قُل فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ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 والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم له يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير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 الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين بباب لها وماروت وما وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر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 وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ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 يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين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 وَإِذِ بَتَلَأِبَ رَاهِمَ رَبّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِ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 رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبَ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا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 ما كسبتم ولا تسأنون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا يهودا او نصارى تهتدوا قل بل الملة ابراهيم حنيف وما كان من المشركين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 ومن احسن من الله صِبَغَ ونحن له عابدون قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون أَمْ تقولون إن